الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف هجرة المسلمين إلى المدينة هجرة المسلمين إلى المدينة قال بعد هذه البيعة يعني بيعة العقبة الثانية بدأت هجرة عامة المسلمين إلى المدينة بينما كان بعض الصحابة قد هاجر قبلها قال وقد اري رسول الله صلى الله عليه وسلم دار هجرة المسلمين وأخبرهم بها قال رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي أي ظني إلى اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب وفي رواية أريت دار هجرتكم سبخ بين ظهراني حرتين فإما أن يكون هجر أو يثرب هجرة المسلمين إلى المدينة معلوم أن المسلمين في مكة كانوا يعانون الاضطهاد والتعذيب والقتل وقد حاول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أن يبحث عن موطن للدعوة غير مكة وخرج إلى الطائف ولكن كذبه أهل الطائف وردوا دعوته وراجع إلى مكة وازداد أذى المشركين عليه وعلى أصحابه وهنا كانت الأحداث التي سبق الكلام عليها ومنها بيعة العقبة الأولى والثانية من الأنصار أو من من جاءوا من يثرب وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج في السنة الحدية عشرة والثانية عشرة وجاءوا في الثالثة عشرة وتفقوا معه على أن يهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم فكانت هجرة المسلمين بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل وهي أرض يفرب المدينة بعد ذلك فبدأ يعني يستعد المسلمون أو يخرج المسلمون للهجرة قال وأول من هاجر أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة أول من هاجر أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة رضي الله عنه وعنها وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع زوجته وابنه فمنعها قومها منه وانتزع آل أبي سلمة ولده منها انظروا إلى هذا المشهد مشهد الحزين الأليم هذا ومع ذلك لم يفل هذا في عضد أبي سلم ويرجع عن الهجرة ابدا بل يعني خرج إلى الهجرة وعزم على ذلك ولم يرجع وكان قد أخذ امرأته وولده فخرج قوم امرأته فأخذوها منه ولما رجعت بالولد الصغير جاء أبو أهل أبي سلم فأخذ الولد منها انظروا تفرقت الأسرة ولكن كل ذلك في الله وفي سبيل الله عز وجل فانطلق أبو سلم وحده إلى المدينة وذلك قبل بيعة العقبة بنحو سنة ثم أطلق زوجته بعد نحو سنة فلحقت به يعني الله سبحانه وتعالى قدر لها من التقديرات أن رق لها قومها لما وجدوها تبكي كل يوم فتركوها وقالوا الحق بزوجك فخرجت مهاجرة رضي الله عنها وحدها هاجرت أم سلمة وحدها رضي الله عنها وأرضاه، وهاجر بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثم، وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عن الجميع. بدأ يعني المسلمون يهاجرون وحدانا وزرافات يعني جماعات وأفراد. فلما تمت البيعة تتابع المسلمون في الهجرة. يعني الهجرة كانت بدأت من قبل بيعة العقبة الثانية بدأ المسلمون يهاجرون لما حصلت البيعة بيعة العقبة الثانية ظهر أن مكان الهجرة هو يثرب قطعا فلما تمت البيعة تتابع المسلمون في الهجرة وكانوا يتسللون خفية يعني بعيدا عن أعين الكفار وخشية قريش حتى هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرج علنا عمر رضي الله عنه لما جاء لله يهاجر جهر ووقف يعني وقال من أراد أنت يعني يعني تخسره أمه فليتبعني يعني العايز يعني يقتل فليتبعني حاولي يعني يطاردني أو نحو ذلك وتحدى قريشا فلم يجتر أحد على الوقوف في وجهه وقدم المدينة في عشرين من الصحابة رضي الله عنهم وهاجر المسلمون كلهم إلى المدينة يعني بدأت مكة تفرغ من المسلمين بدأت مكة تفرغ من المسلمين ورجع إليها أي إلى يثرب المدينة يعني عامة من كان بأرض الحبشة الذين كانوا قد هاجروا هجرة الحبشة ولم يبقى بمكة منهم إلا أبو بكر وعلي وصهيب وزيد بن حالفه وقليل من المستضعفين الذين لم يقدروا على الهجرة بقي في مكة عدد قليل من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ويبعض الصحابة ونفر أو بعض الناس الذين ما قدروا على الهجرة لاستضعفهم وتجهز أبو بكر للهجرة يعني جعل أبو بكر جاهز نفسه أن يهاجر أيضا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك يعني لا تتعجل فإني أرجو أن يؤذن لي أنا منتظر الإذن من الله عز وجل فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ يعني كأن أبو بكر كان قد ظن أنه لن يهاجر كما مثلا في هجرة الحبشة نصح أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة وهو لم يهاجر فقال وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم فحبس أبو بكر نفسه عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يخبره في أي وقت ليصحبه في الطريق يعني وعلف أبو بكر يعني راحلتين كانت عنده ورق السمر استعدادا لذلك إنه ظل يعلف ناقتين عنده طعام بحيث ما يحتاجوش في الطريق يعني إلى ذلك اللي للسفر والهجرة رضي الله عن أبي بكر هذه الفقرة نخرج منها بدروس كثيرة لكن باختصار شديد أن الهجرة سنة الأنبياء سنة الأنبياء وسنة الصالحين أن يهاجر الإنسان من أرض الكفر إلى أرض الإيمان وأن الهجرة باقيه حتى بعد فتح مكة فالهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإيمان والإسلام بقي إلى يوم القيامه وكذلك أيضا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه إذ أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج معه وليكون صاحبه في الهجرة ثم قال قريش في دار الندوة وقرارهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال وجن جنون قريش لما رأوا أن المسلمين وجدوا دار حفظ ومنع ثم قريش أدركت أن المسلمين ذهبوا إلى يثرب ويثرب يثرب ديار منع وأهلها منهم آمن الكثير جن جنون قريش لذلك وراء في هجرتهم واجتماعهم بالمدينة خطرا على دينهم وكيانهم وتجارتهم إن هناك هيعمل قوة ولذلك خافت قريش من هذه الهجرة، فاجتمعوا في دار الندوة صباح يوم الخميس ستة وعشرين من شهر صفر سنة أربعة عشر من النبوة يعني من البعثة، وهذه أو هذا اليوم هو الذي في ليلته هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو في الليلة آسف التي بعده هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليدرسوا خطة. تفيد التخلص من هذا الخطر خاصة وأن صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة ويخشى أن يخرج منها في عشية او ضحاها وقد حضر الاجتماع وجوه بارزة من سادات قريش وحضره أيضا إبليس في صورة شيخ جليل من أهل نجد بعد أن استأذنهم يعني قريش جلست تناقش ما تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومقية المسلمين الذين في مكة فلما جلسوا شاركهم في هذا المجلس الشيطان إبليس جاء في صورة شيخ النجدي قال لهم يعني لا تعدموا نصيح مني فقالوا اجلس تفضل وطرحت القضية على المجتمعين فقال أبو الأسود نخرجه من أرضنا ونصلح أمرنا ولا نبالي أين ذهب يعني نطرده كما قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك ليثبتوك أو, يق أو يقتلوك أو يخرجوك فقال هذا الرجل نخرجه من أرض نطرده خالص, خالص وننفيه من بلدنا ونصلح أمرنا ولا نبالي أين ذهب قال الشيخ النجدي اللي هو في حقيقته إبليس إنكم ترون حسن حديثه وحلاوة منطقه يعني كلامه وغلبته على قلوب الرجال فإذا خرج فلا غرف أن يحل على حي من العرب فتجتمع حوله الجموع فيطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد أرو فيه رأيا غير هذا يعني هذا الشيخ النجدي الذي هو إبليس في الحقيقة قال لهم لا لا تتركوه يخرج لأنه لو خرج سيجمع من يجمع ويأتيكم بعد ذلك ويقتلكم نعم قال أبو البخترة أيضا أحد يعني سادات قريش قال احبسوه احبسوه وأغلقوا عليه الباب وإذ ينكروا بك الذين كفروا ليثبتوك السجن، قال احبسوه واغلقوا عليه الباب حتى يدركه ما أدركه الشعراء قبله من الموت يعني احبسوا الغاية ما يموت في محبسه وفي سجنه قال الشيخ النجدي والله لئن لا ليخرجن أمره إلى أصحابه وهم يفضلونه على الآباء والأبناء فأوشكوا أن, فأوشكوا, فأوشكوا أن يثبوا عليكم يعني يوشك أن يأتون ويثبوا عليكم يقاتلونكم من أجل أن يحرروه من بين أيديكم وينزعوه منكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوا على أمركم فانظروا في غير هذا الرأي لا يعني شوفوا رأي آخر غير هذا الرأي قال الطاغية أبو جهل لعنة الله عليه إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وصيطا فينا نأخذ من كل قبيلة شاب من هذه القبيلة قوي وصحب نسب ويعني في قوة وكذا بحيث إنه يبقى يعني محصن ونعطي كل منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه ويضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فيتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بن عبد مناف على حرب قريش كلهم فيرضون بالديه فنعطيه فنعطيها له يعني بحيث إنه قريش عندما تقول من الذي قتل يعني ابننا وهو النبي صلى الله عليه وسلم آسف عبد مناف عندما تقول من الذي قتل ابننا سيحترم لماذا كل القبائل اشتركت في قتله؟ قال الشيخ النجدي وهو إبليس يعني في الحقيقة القول ما قال الرجل هذا الرأي الذي لا أرى غيره وأقر المجتمعون هذا الرأي. وانفضوا وأخذوا يستعدون ويرتبون أنفسهم لتنفيذ هذا القرار نعوذ بالله قرار آثم مجرم وأيضا على هذه الفقرة يعني دروس كثيرة لكن من أعظمها أنه على الدعاة إلى الله عز وجل وعلى المصلحين وعلى من يحملون مسؤولية الدين أن يتأهبوا ويتأهلوا دائما لهذه الحرب فإن أعداء الله عز وجل وأعداء الحق دائما إذا عجزوا عن إسكات هذا الصوت به يعني الأسباب ال ال التي هي من جنس الحجة لجأوا إلى الصدام الدموي لجأوا إلى الصدام الدموي وهو القتل وهذه سنة ماضية في الكفار وأهل الباطل مع أهل الإسلام والإيمان. فعلى الدعاة إلى الله والمصلحين أن يتأهبوا لمثل ذلك في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى أي نعم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قالوا من طبيعة مثل هذا الاجتماع السرية للغاية والا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف اليوميات وتغاير العادات المستمرة حتى لا يشم أحد رائحة التآمر والخطر ولا يدور في خلد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن الشري وكان هذا مكرا من قريش ولكنهم ماكروا بذلك الله سبحانه وتعالى ومن يستطيع ان يمكر مع الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فخيبهم من حيث لا يشعرون فقد نزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤامره قريش فأذن له بالهجرة أي أخبره بأن الله قد أذن له بالهجرة وحدد له وقت الخروج وبين له خطة الرد على مكر قريش فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه هذا توجيه إلهي نزل به جبريل لأنك ستخرج وستهاجر هذه الليلة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحض الظهيرة يعني في يعني شدة يعني الظهيرة والحر حين يستريح الناس في بيوتهم حتى لا يراه الكثير من الناس فيفطن إلى أنه يدبر شيئا وإلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبرم معه أمور الهجرة وأبرم معه أمور الهجرة رتب النبي صلى الله عليه وسلم معه تفاصيل الهجرة فجهز الراحلتين أحث الجهاز واستأجر عبد الله بن أريقة الليثي وكان على دين قريش ليكون دليلا لهم في الطريق يعني أعطوه مال ويضمنوا أن هذا الشخص لن يعني يخبر بالأمر وهذا ما يستدل به العلماء أيضا على جواز الاستعانة بالمشرك أو الكافر إذا أمنت الفتنة منه وأمن الشر منه وكان هاديا ماهرا بالطرق هاديا يعني دليلا يدل الناس في الطريق وواعده أو جبل ثور بعد ثلاث ليالي وواعده جبل ثور بعد ثلاث دين واحد من المشركين لكن أهل الشرك والعياذ بالله مصلحتهم العظمى هي دينهم دينهم هو المصلحة فهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مطارد وكذا وكذا ومع ذلك يتفق معه لماذا؟ مصالح دنيوية ولذلك الكافر والعياذ بالله دينه هو الدنيا والعياذ بالله قال وواعده جبل ثور بعد ثلاث ليال ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررت قريش وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء ويخرج في النصف الأخير من الليل إلى المسجد الحرام ويصلي فيه صلاة التهجد قيام الليل لأنه كانت عليه هو في هذا الوقت صلى الله عليه وسلم واجبة علي فاضجع عليا فأسف فأضغع عليا على فراشه يعني جعل علي بن أبي طالب ينام, ينام في فراشه تلك الليلة وأخبره بأنه لا يصيبه مكروه فلما نام عامه الناس وهذا الليل جاء المتآمرون سرا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوقوا وراوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه نائما على فراشه مستجيا ببرده متسجيا اسف متسجيا ببرده الحضرمي الاخضر متسجي يعني مغطى ببرده الحضرمي الأخضر يعني أشبه بكساء تغطى به فظنوه محمدا صلى الله عليه وسلم فأخذوا يختالون زهوا يعني كبرا خلاص الليله هنقتل محمد نعوذ بالله ويرصدونه يعني يترصدون وينتظرون خروجه حتى إذا قام وخرج يثبوا عليه، يعني ينتظرون إذا خرج قتلوه، وكان هذا جواب مكرهم من الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وإذا يمكرون بك الذين كفروا ليثبطوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون، ويمكر الله، والله خير المكرين. فماذا حدث في هذه الليلة؟ هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى. في المرة القادمة في الكلام عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله